أكم أبناءكم ذ ل ك م قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق ويهدي ه و السبيل ادعوهم ل آ ب ا ئ ه م هو أ ق و ى سطع ن د الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم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 م ك ن م من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ز ا غ ت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا بتلي شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يسر بلا مقام لكم فارجعوا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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله, ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 ب ن ان ت خالك و ب ا ت خالاتك التي ا ه ج ر ن معك و ا م مؤمنة ر أ ة إن وهبت ف س ه النبي ل إن أ ر ان د ا ل ب يستنكحها أن ي خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا أ ن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 ي خ ولا ولا واتقين ه نسائهن أيمانهن ن ولا ولا و ملكت ما ا ت الله إ ن الله كان على كل شيء شهيدا إ ن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آ م ن و ا ص ل و ا ع ل ي ه و و س ل م ا ت س ل ي م ا إ ن ا ل ذ ي ن ي ؤ ذ و ن ا ل ل ه و ر س و ل ه لعنهم ا ل ل ه في ا ل د ن ي ا و الله آ خ ر ة وأعد م ع ذ ا ب ا م ه ي ن ا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 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما ثقفوا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في ا ل ن ي ر يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسول وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيل